119. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 110. إذ دخلوا على داود ففزع منهم 111. قالوا لا تخف خصما لبغى بعضنا على بعض 112. فاحكوا بيننا بالحق ولا ولينعجث واحده فقال اكملنيها فقالت فملنيها وعزني في الخطاب نساروں ع سب ان بلو نا سب لو رو ماد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 سر بال بلاشی الصافنات تویا ف لفی میں پتن سا أن حيث كل وآخرين في هذا پش پی نی نمین بغير حساب سب له عندنا لجوفا وحسن مهاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مزني الشيطان بنصب وعذاب أركب برجلك هذا مغتسله بارد وشراب ووهبنا عَمْرَ حَمَتَ مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغًّا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنْ إِنَّا وَجَدْنَا مُصَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوبه للأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفي وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكير Shalom.